على موقع دي جي كيمو دوت كوم ما نو بردك اياك يا ضاري تنحني وانا لسه في الحيل دايما يا ضاري في شدتي بلاك قدع بتشيل اياك يا ضاري تنحني خليك يا ضاري أصيل في زمن اللي محترم <متاز> هو يا واخده ابن الحرام عمالة بتعلي ابن الحلال علشان جدع الدنيا بتشقي جبت الألم وكتبت همي لقيت دموعي بتسيل كتبت لما احتجتهم ما لقيتش حد عصيل خلص الألم من اللي اتحكى عن قله التاتيل والله عني ما بحقي قال وما يكفي جدع عن ويدا مش غرور بالعكس بس ما يعرفوش انتي ولا عمره ما صاحب يملو بمكانتي استههم وفستهم ملقتش ليا مكان كنت السند وبشدتي ملقتش حد امان دول يجوا على المعوق وبس ما يعرفوا السلكان فقت وخلاص قررت اصفي وهزت الغربا غربه اللي وقعها من الحياه اللي بحبه يا خان قلبك دبابا دي شايل عالكتاب قنده الكلمتان المحشورين قلوبه خلصني ماتقولش اخوي عشان في ضارب يقلبو خسمي طول عمره بص في عينك عرف انك بتكراني عارف يا صاحبي انا لي بقول خلي الطبيب مسطور عاصل العتاب ده بيبقى صعب علي ما شابش اصول سباك نفسك كتير وجاي عليك الدور كسريا على موعد بيجي كيو